التفسير طاها طاها تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك أسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك إلا تذكرة لمن يخشى ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله لخشيته تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا نزله الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم الرحمن على العرش استوى الرحمن على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من مخلوقات خلقا وملكا وتدبيرا وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَإِنْ تُخَوِّفْ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْقَوْلَ أَوْ تُخْفِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَهُوَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا هُوَ أَخْفَى مِنَ السِّرِّ مِثْلَ خَوَاطِرِ النَّفْسِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هو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 ولقد جاءك أيها الرسول خبر موسى بن عمران عليه السلام إذ رآ نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى حين عاين في سفره نارا فقال لأهله اقيموا في مكانكم هذا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة أو أجد من يهديني إلى الطريق فلما اتاها نودي يا موسى فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى إني أنا ربك فانزعن عليك استعدادا لمناجاتي إنك بالوادي المطهر طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي فاستمع لما أوحيه إليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا معبود بحق غيري فاعبدني وحدي وأد الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية لا محالة وواقعه أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق ولكن يعرفون علمتها بإخبار النبي لهم لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان أو شرا.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 وما تلك التي بيتك ليمنى يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال موسى عليه السلام في عصاي أعتمد عليها في المشي وأخبط بها الشجر ليسقط ورقها لغنمي ولي فيها منافع غير ما ذكرت قال ألقها يا موسى. قال الله ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقها موسى فانقلبت حية تمشي بسرعة وخفه. قال خذها ولا تخف. سنعيدها سيرتها الأولى. قال الله لموسى عليه السلام. خذ العصا ولا تخف من انقلابها حية سنعيدها إذا أخذتها إلى حالتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير برص علامة ثانية لك لنريك من آياتنا الكبرى أريناك هاتين العلامتين. لنريك يا موسى من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله اذهب إلى فرعون إنه طغى سر يا موسى إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله قال رب لي صدري قال موسى عليه السلام رب وسع لي صدري لأتحمل الأذى ويسر لي أمري وسهل لي أمري واحلل العقدة من لساني وأقدرني على النطق بالفصيح من الكلام يفقه قولي ليفهموا كلامي إذا بلغتهم رسالتك واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري هارون أخي هارون ابن عمران أخي أشدد به أذري قوي به ظهري وأشركه في أمري واجعله شريكا لي في الرسالة كي نسبحك كثيرا لكي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا لا يخفى عليك شيء من أمرنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال الله قد أعطيناك ما طلبت يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر في العون أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فقد أمرناها حين ألهمناها أن ارميه بعد ولادته في الصندوق واطرح الصندوق في البحر فسيطرحه البحر بالشاطئ بأمر منا فيأخذه عدو لي وله وهو فرعون ووضعت عليك محبة مني فأحبك الناس ولتتربى على عيني وفي حفظي ورعايتي إذ تمشي أختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وَقَاتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَنَبِتْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى إذ خَرَجَتْ أُخْتُكَ تَسِيرُ كُلَّمَا سَارَتِ التَّابُوتُ تُتَابِعُهُ فَقَالَتْ لِمَنْ أَخَذُوهُ هل أرشدكم إلى من يحفظه ويرضعه ويربيه فمنن عليك بإرجاعك إلى أمك لتسر برجوعك إليها ولا تحزن من أجلك وقتلت القبطي الذي وكذته فمنن عليك بإنجائك من العقوبة وخلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرضت له فخرجت ومكثت اعواما في أهل مدين ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك أن تأتي فيه لتكليمك يا موسى واصطنعتك لنفسي واخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما أوحيت به إليك اذهب أنت وأخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت يا موسى وأخوك هارون بآياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته، ولا تضعف عن الدعوة إلي وعن ذكره اذهبا إلى فرعون إنه طغى إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقول له قولا لطيفا لا عنف فيه رجاء أن يتذكر ويخاف الله فيتوب قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال موسى وهارون عليهم السلام إننا نخاف أن يعجل بالعقوبة قبل إتمام دعوته أو أن يتجاوز الحد في ظلمنا بالقتل أو غيره قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال الله لهما لا تخافا إنني معكما بالنصر والتاييد أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينها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 فابعث معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقنا والأمان من عذاب الله لمن آمن واتبع هدى الله إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآيات الله واعرض عما جاءت به الرسل قال فمن ربكما يا موسى قال فرعون منكرا لما جاء به فمن ربكما الذي زعمتما أنه أرسلكما إلي يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال موسى ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له ثم هدى المخلوقات لما خلقها له قال فما بال القرون الأولى قال فرعون فما شأن الأمم السابقة التي كانت على الكفر قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال موسى عليه السلام لفرعون علم ما كانت عليه تلك الأمم عند ربي مثبت في اللوح المحفوظ لا يخطئ ربي في علمها ولا ينسى ما علمه منها الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى عند رب الذي صير لكم الأرض ممهدة للعيش عليها وجعل لكم فيها طرقا صالحة للسير عليها وأنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء أصنافا من النباتات مختلفة قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها قلوا أيها الناس مما أخرجنا لكم من الطيبات وارعوا أنعامكم إن في ذلك المذكور من النعم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسعة كلها وشهدها فكذب بها وامتنع أن يستجيب إلى الإيمان بالله قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال فرعون اجئتنا لتخرجنا من مصر بما جئت به من السحر يا موسى ليبقى لك ملكها نأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فلنأتي يا موسى بسحر مثل سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا في زمان معلوم ومكان محدد لا نتخلف نحن ولا تتخلف أنت عنه وليكن المكان وسطا بين الفريقين معتدلا قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى قال موسى عليه السلام لفرعون الموعد بيننا وبينكم يوم العيد حيث يجتمع الناس محتفلين بعيدهم ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فأدبر فرعون منصرفا فجمع مكره وحيله له ثم جاء في الزمان والمكان المحددين للمغالبة قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى قال موسى يعظ سحرة فرعون احذروا لا تختلقوا على الله كذبا بما تخدعون به الناس من السحر فيستأصلكم بعذاب من عنده وقد خسر من اختلق على الله الكذب فتنازعوا امرهم بينهم وأسره النجوى فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وتناجوا بينهم سرا قالوا إن هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا قال بعض السحرة لبعضهم سرا إن موسى وهارون ساحران يريدان ان يخرجاكم من مصر بسحرهما الذي جاء به ويذهب بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقاء فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، أمركم ولا تختلفوا فيه ثم تقدموا مصطفين وارموا ما عندكم دفعة واحدة وقد ضفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال السحرة لموسى عليه السلام يا موسى اختر أحد أمرين أن تكون البادئة بإلقاء ما لديك من سحر أو نكون نحن البادئين بذلك قال بل ألقوا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 فأوجس في نفسه خيفة موسى فأسر موسى في نفسه الخوف مما صنعوا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قال الله لموسى عليه السلام مطمئنا إياه لا تخف مما خيل إليك إنك يا موسى أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وطرح العصة التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع ما صنعوه من السحر فما صنعوه ليس إلا كيد سحرية ولا يغفر الساحر بمطلوب أين كان فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فطرح موسى عصاه فانقلبت حيا وابتلعت من صنعه السحرة فسجد السحرة لله لما علموا أن ما عند موسى ليس سحرة إنما هو من عند الله قالوا آمنا برب موسى وهارون رب جميع المخلوقات قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلب في جذوع النخل.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 فلا أقطعن من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما ولأصلبن ابدانكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتكونوا عبرة لغيركم ولتعلمن عند ذلك أينا أقوى عذابا وادوم أنا أو رب موسى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قال السحرة لفرعون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 انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انا امنا بربنا رجاء ان يمحو عنا معصيهن السالفه من الكفر وغيره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 فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ان الشان والحاصل ان من ياتي ربه يوم القيامه كافرا به فان له نار جهنم يدخلها ماكتا فيها ابدا لا يموت فيها فيستريح من عذابها ولا يحيا حياه طيبه ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى ومن يات ربه يوم القيامه مؤمنا به قد عمل الاعمال الصالحات فاولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمه لهم المنازل الرفيعه والدرجات العليه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى تلك الدرجات هي جنات إقامة تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا وذلك الجزاء المذكور جزاء كل من تطهر من الكفر والمعاصي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا, لا تخاف دركا ولا تخشا ولقد أوحينا إلى موسى أن سر بعبادي ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم احد واجعل لهم طريقا في البحر يابسا بعد ضرب البحر بالعصا آمنا لا تخاف ان يلحق بك فرعون وملؤه ولا تخشى من الغرق في البحر فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حققته إلا الله فغرقوا جميعا وهلكوا ونجا موسى ومن معه وظل فرعون قومه بما حسنه لهم من الكفر وخدعهم به من الباطل ولم يرشدهم إلى طريق الهداية يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون وجنوده يا بني إسرائيل قد أنقذناكم من عدوكم ووعدناكم أن نكلم موسى بالجهة ليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور ونزلنا عليكم التيه من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى كلوا من المستلذات مما رزقناكم من الأطعمة الحلال ولا تتجاوز ما أبحناه لكم إلى ما حرمناه عليكم فينزل عليكم غضبي ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والاخره وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم مات دا واني لكثير المغفره والعفو لمن تاب الي وامن وعمل عملا صالحا ثم استقام على الحق وما أعجلك عن قومك يا موسى وما الذي جعلك تعجل عن قومك يا موسى فتتقدمهم تاركا إياهم خلفك قال هم على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال موسى عليه السلام ها هم ورائي وسيلحقونني وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعة إليك قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال الله فانا قد ابتلينا قومك الذين خلفتهم وراءك بعبادة العجل فقد دعاهم إلى عبادته السامري فأضلهم بذلك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 فعاد موسى إلى قومه غضبان لعبادتهم العجل حزينا عليهم قال موسى عليه السلام يا قوم أما وعدكم الله وعدا حسنا ان ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة طال عليكم الزمان فنسيتم اردتم بفعلكم هذا ان ينزل عليكم غضب من ربكم ويقع عليكم عذابه فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع إليكم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك ألقى السامري قال قوم موسى ما أخلفنا موعدك يا موسى باختيار منا بل باضطرار فقد حملنا أحمالا وأثقالا من حلي قوم فرعون، فرمينها في حفرة للتخلص منها فكما رمينها في الحفرة رمى السامري ما كان معه من تربة حافري فرس جبريل عليه السلام فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل جسد عجل لا روح فيه له صوت كصوت البقر فقال المفتونون منهم بعمل السامري هذا معبودكم ومعبود موسى نسيه وتركه هنا افلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فلا يرى هؤلاء الذين فتنوا بالعجل فعبدوه ان العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يقدر على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم ولا جلب نفع له او لغيره ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم بي وَإِنَّ ربكم الرحمن فاتبعوني وَأَطِيعُوا أَمْرِي ولقد قال لهم هارون قبل رجوع مُوسَى إذيهم ما في صياغة العجل من الذهب وخواره إلا اختبار لكم ليظهر المؤمن من الكافر وَإِنَّ ربكم يا قوم هو من يملك الرحمة لا من لا يملك لكم ضر ولا نفع فضلا عن أن يرحمكم فاتبعوني في عبادته وحده وأطيعوا أمري بترك عبادة غيره قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال المفتونون بعبادة العجل لن نزل مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قال موسى لأخيه هارون ما الذي منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله ألا تتبعا أفعصيت أمري أن تتركهم وتلحق بي أفعصيت أمري لك حين استخلفتك عليهم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولما أخذ موسى بلحية أخيه ورأسه يسحبه إليه مستنكرا عليه الصنيعة قال له هارون مستعطفا إياه لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي فإن لي عذرا في بقائي معهم فقد خفت ان تركتهم وحدهم ان يتفرقوا فتقول اني فرقت بينهم واني لم احفظ وصيتك فيهم قال فما خطبك يا سامري قال موسى عليه السلام للسامري فما شأنك انت يا سامري ومن الذي دفعك الى ما صنعت قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال السامري لموسى عليه السلام رأيت ما لم يروه فقد رأيت جبريل على فرس فأخذت قبضة من تراب من أثر فرسه فطرحتها على الحلي المذهب المسبوك على صورة عجل فنشأ عن ذلك عجل جسد له خوار وكذلك حسنت لي نفسي ما صنعته قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثاس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قال موسى عليه السلام للسامي فاذهب انت فان لك ان تقول ما دمت حيا لا امس ولا امس فتعيش منبوذا وإن لك موعدا يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب لن يخلفك الله هذا الموعد وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودك وأقمت على عبادته من دون الله لنشعلن عليه نارا حتى ينصهر ثم لنذرينه في البحر حتى لا يبقى له آثر إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إِنَّمَا معبودكم بحق إن أَيُّهَا الناس هو الله الذي لا معبود بحق غيره أَحَاطَ بكل شيء علما فلا يفوته سبحانه علم شيء كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنباء ما قَدْ سَبَقَ وقد آتيناك من لدنا ذكرى مثل ما قصفنا عليك أيها الرسول خبر موسى وفرعون وخبر قومهما نقص عليك أخبار من سبقوك من الأنبياء والأمم لتكون تسلية لك وقد أعطيناك من عندنا قرآنا يتذكر به من تذكر من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن هذا القرآن المنزل عليك فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه، فإنه يأتي يوم القيامة حاملاً اسم عظيماً ومستحقاً عقاباً أليماً. خالدين فيه. وساء لهم يوم القيامة حملا مكتين في ذلك العذاب دائما وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ الملك في الصور النفخة الثانية للبعث ونحشر الكفار في ذلك اليوم زرقا لتغير ألوانهم وعيونهم من شدة ما لاقوه من اهوال الاخره يتخافتون بينهم إن إلا عشرا يتهمسون بقولهم ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا عشر ليال. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إلا لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يتسارون به لا يفوتنا منه شيء إذ يقول أوفرهم عقلا ما لبثتم في البرزخ إلا يوما واحدا لا أكثر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك أيها الرسول عن حال الجبال يوم القيامة فقل لهم الجبال يقتلعها ربي من أصولها ويدريها فتكون هباء فيذرها قاعا صفصفا فيترك الأرض التي كانت تحملها مستوية لا بناء عليها ولا نبات لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى أيها الناظر إليها في الأرض من تمام استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى المحشر لا معدل لهم عن اتباعه وسكتت الأصوات للرحمن رهبة فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوتا خفيا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي شافع إلا شافعا أذن له الله أن يشفع ورضي قوله في الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم الله سبحانه ما يستقبله الناس من أمر الساعة ويعلم ما استدبروه في دنياهم ولا يحيط جميع العباد بذات الله وصفاته علما وعنت الوجوه للحي القيوم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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ومن يعمل الاعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله فسينال جزاءه وافيا ولا يخاف ظلما بأن يعذب بذنب لم يفعله ولا نقصا لثواب عمله الصالح وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا هو مثل ما انزلنا من قصص السابقين انزلنا هذا القران بلسان عربي مبين وبينا فيه أنواع الوعيد من تهديد وتخويف رجاء أن يخاف الله أو يشئ لهم القرآن موعظة واعتبارا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما فتعالى الله وتقدس وجل الملك الذي له ملك كل شيء الذي هو حق وقوله حق تعالى عما يصفه به المشركون ولا تسرع ايها الرسول بقراءه القران مع جبريل قبل ان ينهي اليك ابلاغه وقل رب زدني علما الى ما علمتني ولما ذكر الله قصه موسى وما اشتملت عليه من اعراض فرعون وغفله بني اسرائيل ذكر قصة آدم عليه السلام حثا على رجوع من نسي إلى طاعة الله فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد وصينا آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة ونهيناه عن ذلك وبينا له عاقبته. فنسي الوصيه واكل من الشجرة ولم يصبر عنها ولم نر له قوه عزم على حفظ ما وصيناه به واذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واذكر ايها الرسول اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم سجود تحيه فسجدوا كلهم إلا ابليس الذي كان معهم ولم يكن منهم امتنع من السجود تكبرا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا آدم إن إبليس عدو لك وعدوم لزوجك فلا يخرجنك أنت وزوجك من الجنة بطاعته فيما يوسوس به فتتحمل أنت المشاق والمكاره إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا تجوع ويكسوك فلا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ويسقيك فلا تعطش. ويضلك فلا يصيبك حر الشمس فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس الشيطان إلى آدم وقال له هل أرشدك إلى شجرة من أكل منها لا يموت أبدا بل يبقى حيا مخلدا ويملك ملكا مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى. فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها فظهرت لهما عورتهما بعد أن كانت مستورة وشرع ينزعان من أوراق شجر الجنة ويستران بها عورتهما وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة فتعدى إلى ما لا يجوز له ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا ثم اختاره الله وقبل توبته ووفقه إلى الرشاد قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قال الله لآدم وحواء.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 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن تولى عن ذكري ولم يقبل ولم يستجب له فإن له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البرزخ ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة فاقد البصر والحجه قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يقول هذا المعرض عن الذكر يا رب لم حشرتني اليوم أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرمه واعرض عن الايمان بالدلائل الواضحه من ربه ولعذاب الله في الاخره افظع واقوى من المعيشه الضنك في الدنيا والبرزخ وادوم افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها فلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون آثار ما أصابهم إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لا لاصحاب العقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه ولولا أجل مقدر عنده لهم لعجلهم العذاب لاستحقاقهم إياه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 عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم فانما جعلناه لهم من ذلك زائل وتوكل ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وادوم لانه لا ينقطع وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك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 وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تأتهم بينه ما في الصحف الاولى وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم هل لا ياتينا محمد بعلامه من ربه تدل على صدقه وانه رسول أو لم يأتي هؤلاء المكذبين القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ مِنْ قبل أَنْ نذل ونخزى ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بإذال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا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 فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قل أَيُّهَا الرسول لهؤلاء المكذبين كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجره الله فانتظروا أنتم فستعلمون لمحالة من أصحاب الطريق المستقيم ومن المهتدون نحن أم أنتم